بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدرى ما الحاقة فلما تموت عاد بالطريقة فمن ما تموت فأُدب بالطريقة وأما عاد فأُدب بالدين صر صر ماتة سفرها عليهم سبعاً وثمانية أيام فسوما فترى القوم فيها فرعا كأنهم أعداد نخل ضاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء برعا ومن قبله والمكتفات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أغنقا رابية إِنَّا لَمَّا طَرَيْنَا أُخَمَلْنَاكُمْ فِي الْتَازِعَةِ لِنَبْعَلَهَا لَكُمْ تَذْفِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُمٌ وَاعِيَةٌ فإذا نفخت الصور نفرة واحدة وحُمِلت الأرض والجبال فدُتَتَى بَتَّةً وَإِنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَيْهِمْ والملك على أرجائها ويحمل عرس ربك فوقهم لوم لذن ثمانية يوم إذن لا تخى منكم قابلة فاما من قوتي كتابه بيمينه فيقول هاكم قرأوا كتابلة إني ظننت اني ملاق كتابلة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم كوت فلم ولم أدر ما حسابيه يا ليت آدانة القاضية ما اغنى عني معلية فلتعنيت القانية خذوه فبلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة إن ذرها تبعون بطاعا فاسكوه كان لا يؤمن الله العظيم ولا يحفظ على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام لله لا يأكله الا فلا أقسم بما تذكرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون ولا بقول ثاني قليلا ما تذكرون تنجيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم ثم لقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عن محاجهين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكثلين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم